بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى ما يشركون ينزل الملائكه برنم من بني من يشاء من عباده اناذر اناذر انه لا اله لا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين وننعى مخلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها دفء ومنافع ها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أسقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق لها فس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائل ولو شاء لهدكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب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 وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه نحماً وطرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسهلا لعلكم تهتدون وعلامات وبنجم هم يهتدون أَفَمَن يخلق كمن لا يخلق أَفَلَا تذكرون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 أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم موكرة قلوبهم موكرة وهم مستكبرون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 ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة وبأوزار الذين يضلونه بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم فأت الله بنيانهم من القوائد فخر عليهم السقف من فوقهم وَأَتَاهُمُ العذاب مِنْ حَيْثُ لا يشعرون وَأَتَاهُمُ يوم مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ الذين الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَابِهُونِ الخزي اليوم والسوء أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ الذين تتوفاهم الملائكه ظالمه انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا ابواب جهنم خالدين فيها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 وقيل المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيلا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولنحم دار المتقين جنات أدري يدخلونها تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين المتقين الذين تتوفاهم الملائم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 ولقد بعثنا في كل امه الرسول أن نعبد الله أن نعبد الله وجدنا ضلوع فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الطلالة فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين.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 لا نبوء أنهم لنبوء في الدنيا حسنة ولا أدري لآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجال يوحى إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كنتم لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالصُّبُرِّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزل إليهم وَلَعَلَّهُمْ يتفكرون أَمَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بهم الْأَرْضِ أَوْ ياتيهم العذاب مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ أَوْ يَاخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمَعْجِزِينَ أَوْ يَاخُذَهُمْ على تخوف فَإِنَّ رَبَّكُمْ لرؤوف رَحِيمٌ أو لم يروا إلا ما خلق الله شيئاً شيء يتفيأ ظلاله، يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمال.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 فوقهم ويفعلون ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيا